بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد برناتك انك متدري نمني هندوبك ابو كجد كيفتي اكتا توحيدا ولو هي ربوبيا فليس ماي والصفات بالنطق قل لاله منجر اكما ايات تن توحين واجبته دا اكوا لله فلا تدعوا مع الله احد يا التفاء لاله منجر توحيد جن شريعاته معنى على مقب طبك معنى وليغلا يكن هيكا وليغلاتي سني حق ربيتين ادى سبع سوجه كلمتا معنى خاصي يكن معنى خطا ادى الى علم سني عبادات ادى سبع سوجه كريف حقيساتن دي سباسو كون اموت نيو عبادات حقاي ادى سبع سوجه عبادات معنى لما تاكني شريعا كيفت ازاتوي بكمار عبادات ربي كوباغودو جيتو ازاتوي بكمار توحيد جدميت نييو جيت شريعتي دبتامي موراني توحيد عباده اتباعاني اكاسيتي ادانو بكو قبن جيتو مندن لما فادا جبرك دين الاسلامي ام بيورا دين يچون واربين كان انبيو ترتيبو سي اكه عباده النساء بكايت تو توحين لله ثن مراي اسلام اجتون ربهم كما دا ايه يسجدوا شركي في والشرك لا يكون كلاهو دا ربنا الدينكنا غوتهيرا دترنقبو نوفس جالته جرا اكا نتي والدين كما لي جرو ابا مرتي دي فمدتورا يقينا رب القران كيف ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين نمن الدين الاسلامي ملي امنتي ببر بعدته تران قبلوا اخراتي خساره اجل سوره ال عمران كيف رب ماقاكين مسلم توته دي نيامي سورة الحج آيات اربعة سديت رتي هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا رب ربين مسلمته تجدي مقاك يسيام كان كنافي كتابا انذره ربك لكي يستل يج مقامك ان مسلمته تتو رب تن اتباعك اسلام ما يربه نودور جيجر غرا ور ولا لا دي نمن الدين الاسلام ملغرا برات اركسه اركن ان تركتسون اركتا والالا يمتجوا دين مراتب قبا درجه صدركا قبا مراتب الدين الاسلام فدي تقفان اسلام اركان الاساسان تقو شهاده الله لا اله إلا الله وان محمد رسول الله شهاده ان لا اله إلا الله وان محمد الرسول الله كلمه واقامه الصلاه كنصفه اداء الزكاه كنفرפה صوم رمضان كنشفه حج بيت مراتب لمفاه كدين الاسلام ايمان اركان سجه كوك ان تؤمن بالله لمفاه وملائكته سدفان وكتبه افرفان ورسله شنفان واليوم الاخر جهفان وبالقدر خيره وشرره جهام كن اركان ايمانا جدم مراتبني سدفا احسانا اركان احسانا لم توقفان أن تعبد الله اترى ربك نبر لمافان عبادا تاتي حجت سنيه مقام مشاهدات تهو مقام مشاهدات تكون اقوى الرب ارقدوا اقوى الرب جكيت اجرتو تسغت رتي يارمو جتو لمن كانتو يو اركانا انسان اجدما دين الاسلام برون وندر قمه مرات تهو قفه ما رتي مندي سدين كان قبت اجتو مندي سدين مدبن كان قبت من هو برو قبت ومنذ سنن تفسير اي في الدامبه هنا لا تتوقف اعتقادا اعقيده اعقيده كست واجبني حقا والسمته توثيتي نفس اذا كست له وان هند كستو الشريعه وفقوجت وليقلت اركان ايمانا جهن وفكست امتي عقيدا اقسم وان في جلديم إيمان يجعل ده مهندئ ام متج تورق ايدان كلمته حجيده حجي واجبني حجي سوتين غبريتشا كان فيلاتتين سكو تملدت في طرقت لي اكثر شريعات تتهورا اججته وان حلالا كحجته حجين غبريتشا بكلمتي قودا ثقوا حُجِيَّن رَبِّي إِذَا وَلِهِجَّتُه وَيَتَكَانَجِنُ شَرِيعَةَ إِسْلَامًا تَائِسَ قَبَطُ مُنْدَ جَتُّورَ أَكَّ عَلْمِي صَلَاةَ بَرُوا بِيكُ صَوْمَ بَرُوا بِيكُ أَكَّ تَحْجِي بَفَتُ بِيكُ أَكَّ تَزَكَّى بَفَتُ بِيكُ كَنَافِي وَكَنَجَلَا دِيمُ شُرُوطَ جَرَا أَرْكَانَ مقتلات وان كنن نمرى باليس برو كوني وجي غبرجال مان كيسا كان ربي ساوجه حجته كلمت وان غبرجي خلقي وربي اوموجه حجته سوني احكام وججري ننا ما هنا وان سلايف بربع تشو أكاتا جورا هيروماتا هي نا أم فوراي روم ني باداي يونام ني غارتي فرنجي ته أكاتا نتول فورو فرنجي أكاتا نتو جولو بيدي فورنجي أكاتا نتو وانياتاي وادو فورنجي ربي تو ياكانا غوري امات أكاتا سلا معاملانا خنا فوراهيروماتا هي بيتاغور مرتاته هي وججري نياهيلا أكا شريعان جتتي تاهولا يوتو كان سادفا وادي سورا وادي سويت ينو وان ربي من جالن النار غوروجتو ويتخما يا لالا ربي جتا وامتقديسوجتو وان, وان في ربي في النار دورجن ربما متديزو ويتخنا ينو واربي حرام غد شنان اتيباني وان ربي حرام غدي شنان غورغوت دورا امنتي كم كسايون يجتي وان تشنكن امنتي دوران امبيون اثنين ارجمت مره كيسجرت كتاب جرا مره وشنكن حرامته تو تقفان بدي غمنا دلغو دينا كلمفاه ديلي هوجتو قايشنفاه حق املي نمرتي وسنابه كان افرفاه شركي دلغو كان شنفاه رب الرتي وان بينها سو شنكن شريعات وراديك سلهين جرجك كناف وانتو تكنين الرعبه اتو الرعبرو كني وان غرتني امنتي جبريتها الرع جبريكي هجتو قبو يو كا ايسو قبو يو كا التجراتو قبو قدامي وانتو صديقك قالت لله توكو وان ربي يوجه هجتو كلمتها وان جبريتها ربي وار ومم افتح كيكه قديتين غير الجورا كانه جت رب كين نبوث جنو دينا ربين غبرهه عيسى قجيل تشوداب انبياء ترتبو جت قراتكو يقولو نبي محمد صلى الله عليه وسلم بيدو بتوحيد توحيدا اسلام جتكو رببه مسكم توحيدا الجن لالاتين جرا اكم اركان الايمان في اسلامه احسانه الدب اثني برون نمهن درت يو درقما بربعه كس اجك شهاده الله اله الا الله كان كسا ونن اركان الاسلام الراتات تقفاجتو سني ربي فرغابه يود التوحيد محمدي فرغما ربي تجني رغابه يود صلاه طابون ركن الاسلام ما كيسا كلمتا صلاه شنان غيا في هلقن كيسات ثلاثا في تباني صلاه سنه ودنتين سلفا فك زكاه با فتو جنني سوني ذكان هو مرتاه تايكيسات ارغمتي سبغ ربا كنن اركان اسلام يذمي العالم زكا صوم حج شهادتين صلاتكم من شنن جبتو كنن قبرتي بيكه كفر بري اتدرجاتيو قبا جبتو اركان اسلام ويتجن كنرتيو غبابتو اركان ايمانا واجه قبا وajehan kay sa to qaffar rabbitt amanun aljinnay rabbitt amanun wa afur kay sa ta amata afransuni to qaffar rabbini jinnay amanun lam mafan rabbin wa umu isma jinnay amanun sadappan kay bada hak qad to isma jinnay du umu amanun kan afra bada maqata fi sifat babaredu qaba in jinnay amanu jachun kuni arkan aliman kay ان تؤمن بالله كجنسه جدا نمت قامت تؤمن بالله وتجله كافر كانوا في ستي برون ربي رب ما يسا عباده غداتشو عيسى مقافي في فبريدو قباچو عيسى كانت امنو قبا جيتو يوسفات ربك مرموتات وغينكاروتات ربي تي امني ونن مجد متكلن ان جرتو جيتو ركني لماتا برنو تكين ردي برنا ارامل متدابنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته